والآن مع آفة الوعد الكاذب. حبيتي في الله وحيكم بحياة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقة اليوم عن آفة الوعد الكاذب أو الخلف الوعد أو الكذب في الوعد. أولاً لسان العبد دائما سباق إلى أن يعد. وإذا تعود إنسان هذا. أن يعيد بلسانه فإنه بعد ذلك ليست عنده الاستطاعة أو الملكة أو القدرة على تحقيق ما وعد به فيصير هذا الوعد يعني إخلاف وخلف وهذه علامة ورئياته الله رب العالمين من علامات النفاق والله عز وجل يأمرنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود أن الله سبحانه يعني مدح النبيه إسماعيل عليه السلام في اجتابه العزيز وقال إنه كان صادق الوعد صادق الوعد وكان رسول النبيه يعني انظر إلى هذه الصفة العظيمة التي تلتصف بهذا الإنسان العظيم إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام صادق الوعد يعني هكذا يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإنسان المسلم الملتزم بدين الله عز وجل صادق الوعد ابن عمر تحضره الوفاة سيدنا عبد الله بن عمر وكان من أعبد الناس ومن أبقى الناس لما حررته الوفاة قال إنه كان خطب يعني إلي ابنتي رجل من القريش رجل من القريش طلب خطب ابنة عبد الله بن عمر له وقد كان إليه مني شبه الوعد شبه الوعد طال إن شاء الله وافق أو أو يعني بهذا المنطق فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق يعني لأن الذي يخلف الوعد يكون مع الكذب في اليمين مع الخيامة العهد هكذا يكون بالصفات المنافق الثلاث يكون ثلثها إخلاف الوعد والله لا ألقى الله بثلث النفاق أشهدكم أني قد زوجته ابنتي سبحان الله وانظر إلى العجب فيما رواب عبد الله بن أبي الخانسان حيث قال بايعط النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فبقيت له بقية فوعدته ان اتيه يعني بايع عبد الله ابن ابن الخنساء هذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبقيت هناك بقية من هذا الام فوعدت ان اتيه بها في مكانه ذلك فنسيت نسي عبد الله ابن ابن الخنساء فنسيت اليوم والغد يعني نسي يومين متتاليين فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت عليه انا هابنا منذ ثلاث انتظرك سبحان الله منذ ثلاث ينتظرك وغالبا وذلك نريد ان نعلم ابناءنا ونساءنا وابناتنا واخواننا وكلاميذنا ان لا يفعل شيء الا ان يقول ان شاء الله ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله هذا إسماعيل يقول له أبوه عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني ألبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هذا كريم الله موسى قال له الرجل الصالح خبر إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم لفتحت به خبرة قال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 صدق التوكل على رب العباد وإدخال المشيئة في صغير الأمر وكبيره وأن الإنسان قد تغره قوته أو علمه أو جاهه أو منصبه أو ماله فيظن أن هذه التي تسير الأمور إنما الذي يسيرها هو رب العباد سبحانه وتعالى الذي في الأثر أن الإنسان إذا وعد وعدا يقول عسى يعني, يعني هكذا عسى يعني ربما لا أصطيع وابن مسعود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 تفوق قدرتك تفوق امكانياتك تفوق استطاعتك فلا تستطيع ان تنفذ ما وعدت به عندئذ لا تكون منافقا ان شاء الله رب العالمين لكن النفاق ان تعد وانت عازم على ان لا تفي يعني انت تعطي الوع وانت تعزم انك لا تفي فهذا هو النفاق المرضول الذي ينهى عنه النبي ويحذرنا منه صلى الله عليه وسلم سلا من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وزعم انه مسلم هكذا روية في الحديث الصحيح وهذا حديث متفق عليه ثلاث من كنا فيه فهو منافق الذي رأى ابو غرير وان صام وصلى وزعم انه مسلم اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتم اخان انظر الى اركان الدين وكأن هذه من اركان الدين الاساسية الانسان يصطح في الحديث الإنسان يعني يوفي بالوعد الإنسان يعني لا يخور في الأمانة بمعناها الواسع وفي حديث آخر أربع من كنا فيه كان منافقا ومن كانت فيه خلة منهن صفة يعني أو خصلة كان فيه خلة من النفاق حتى يلعها إذا حدث ألب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غضر وإذا خاصم فجر وهذه صفة المنافق. على صفة المنافق والعياذ بالله رب العالمين انه اذا وعدك وعدا فهو يخلف هذا الوعد ولا ينفذه واذا حدثك حديثا فهو كاذب فيه وان عهدك عهدا فانما هو يغضر رياذه لله رب العالمين واذا خاصة فانما هو يفجر لانه يخرج الضائن التي في داخله والعياذ لله رب العالمين اما من يعزم على الوفاء بعهد او بوعد ما وجاءه عذر يمنعه من هذا الوفاء لا يكون بذلك منافقا فإن من رحمة الله بهذه الأمة أنه غفر لأمتي كما قال صلى الله عليه وسلم الخطا والنسيان وما ستقره عليه ولعلنا قرأنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلقه العظيم الذي مدحه ربه وإنك على خلق عظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وعد أبا الهيثم ابن التيهان خادمة يعني أن يعطي أبا الهيثم هذا خادما ليخدوه وعلى الرسول بهذا فأتي ثلاثة من السابق فأعطى اثنين رقية واحدة واحد منها هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا في السابق أن يصيروا خدم عند الصحابة فأتت فاطمة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادمة وتقول ألا ترى أثر رحى بيدي يا يعني الرحى الذي فتح به ما علي علف ناقة علي أثر في يدها رضي الله عنها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 يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشف الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلع العظماء فاذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ثمة وعفاء هكذا كان خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام جالسا مرة يقسم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 ولا صاحبه موسى عليه السلام التي دلته على عظام يوسف كانت أحسن منك وأجزل حكما منك حين حكمها موسى عليه السلام فقالت حكمي أن تردني شابة وأدخل معك الجنة فقيل كان الناس يضاعفون محتكما به حتى جعد مثلا فقير أشح من صاحب الثمانين والراعي يعني أنت الرسول يحكمك في قل له أدر الله أن أكون معك راقي في قهوة الجنة أن تدخل إن, إن شاء الله ورب العالمين الجنة أن تحسن خاتما إلى هذه الأمور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخلف أن يعد الرجل وفي نياته أن يفي أو إذا وعد الرجل أخاه وفي نياته أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه هذه من الرخص التي يعني يسرها لنا ديننا الحنيف إخواتي السلام القضية كلها نريد أن نكون من الذين يوفون بالعهد والموفون بعهدهم إذا عاهدو وهؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من هؤلاء الذين يعني يطلقون الوعود الكاذبة لا يوفون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 ويعني الإنسان يجب أن يتذكر دائما إذا تاب وأقلاع عن ذنب معين وأراد الشيطان أن يغويه ولا يعود يعني يغويه ويعود مرة أخرى إلى الذنب الذي كان يصنع قبل التوبة عندئذ يتذكر الإنسان وعده وعهده مع رب العباد سبحانه وتعالى أنه تاب وأقلاع. هذه من من الأشياء التي تشجع الإنسان على الاستمرار في الطاعة والاستمرار على التوبة والاستمرار على حب الطاعة والاستمرار على كراهية وبغض المعصية والبعد عنها فيترك الإنسان عاده مع رب العباد عز وجل قل ولا قد عاهدت ربي كذا وكذا وقد عاهدت ربي ألا أعوذي لهذا الدم فمثلا إذا تاب الله عز وجل عن مغتاب في غيبته أو عن نمام في ما ينم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 وعاهدت ربي عهدا الا اعود لمسي هذا الذنب فيجب ان اتقي الله واستحي من الله عز وجل ولا اخلف وعدي مع الله ويكون وعدي كاذبا ولا اخلف عهدي مع الله ويكون عهدي يعني كاذبا ولا اقول كلاما وانفذ كلاما اخر عندئذ يصير الانسان بهذا المنطلق محافظا على سلوكياته وعلى استقامته وعلى نقاء سريرته ونقاء اعماله واستقامة استقامه احواله هكذا العهد الذي يريد ان يسلك طريق الصالحين اخوة الاسلام اننا لا يجب ان نحافظ على انفاذ الوعد فقط وننهى انفسنا عن اخلاف الوعد وننهى انفسنا عن الكذب في الوعد ولكن يجب انحققها العهد ونحن وهم من الذين امرهم رب العباد سبحانه تعالى يا الذين امنوا اوفوا بالعقود هذه العقود التي يجب ان نوفي بها يجب ان نكون في هذا الامر تبعا لهذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها اسماعيل عليه السلام انه كان صادق الوعد اللهم اجعلنا من صادق الوعد يا رب العالمين ولا تجعلنا من الذين يكذبون فيما يعدون ونسأل الله ان يجعلنا من المحافظين على وعودهم وعودهم ان ربنا على ما يشاء